ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا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 كما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن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 سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكل من ماذك رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين